سَلَنا وَأهْلَنَا الضُرُّ وَجِئْنَا بِبَضَاعَةٍ نُزْجَاتٍ فَأَنْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي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 إذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد لي حيوس فلولا قَالُوا تَ إِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ